وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الضَّالِّينَ بِالَّذِي ظَنُّوا أَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ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 119 يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن لَكُم لكم من شَيْئًا شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان بِمَا بما تعملون خبيرا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 بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ أَطَعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا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 114. ومن يتول يعذبه عذابا أليم 115. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا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 112. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا 113. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة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 112. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا بِهَا بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما 113. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين.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 ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شقاه فازره فاستغلظ فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذرع ليغضب بهم الكفار